من الزلفي المستمع عبد الله الشمري بعث يسال ويقول قرات حديثا قيل انه قدسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا والانثى والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر غيري إذا كان هذا الحديث صحيح فاشرحوه لنا جزاكم الله خيرا هذا الحديث ليس بصحيح وانه من أخبار بني اسرائيل التي قال فيها ان يصل عن عما ولا حرج ولكن معناه صحيح فإن اكثر الخلق كفروا نعم الله ولم يعبدوه وحده بل عبدوا الشياطين وعبدوا الهوى وعبدوا الاصنام والقبور وغير ذلك فهل معنى صحيح يقول جل وعلا فيما فيما في هذا الاثر القدسي اني والجن والانس لنباء عظيم صحيح خبر عظيم نباء عظيم اخلقه يعبد غيره هو خلاق جل وعلا جميع الخلق الله خالق كل شيء هو سبحانه وانت الخلاق العليم هو قائل سبحانه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني وارزق ويشكر سواي يعني يشكر في الغالب غير الله يشر زيد وعمر وننسى الله هذا حال الأكثرين وتمام الأثر خير إليهم نازل وشرهم إليه صاعد أتحبوا إليهم بالنعم أتحبوا إليهم بالنعم ويتبغلنا إلى المعاصي وهذا واقع من أكثر الخلق واجب على الم... الم... المكلف الواجب عليه أن يعبد الله وحده ويشكره على نعامه بطاعة يشكره بإثنى عليه سبحانه وعظم الشكر طاعت الأوامر وطاعة النواهي مع الثناء على الله جل وعلا هو القائد سبحانه وتعالى فاذكروني أنكم واشكروني هو القائد جل وعلا لأن لأ شكرتم الآزيتنكم الواجب على جميع العباد من الجن والإنس من الرجال والنساء يعبد الله وحده بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم ورجال من العبادات كل هذا الله وحده ويشكروه على إنعامه من الصحة والمال والزوجه والذريه وغير ذلك وكان المراه تشكر الله على زوجها على ذريتها على, على صحتها على ما اعطاها من الارزاق هكذا على جميع الجن والانس عليهم الشكر لله والطاعه لله والعبادة لله سبحانه وتعالى خلقوا لهذا الامر الله ما خلقهم عبثا ولا سدى خلقهم ليعبدوه وامرهم بهذا قال تعالى وما خلقت الجن والانس ليعبدون قال سبحانه يا أيها الناس عودوا ربكم قال عز وجل وقال ربك لا تعودوا إلا إياه يعني أمر فالواجب على الجميع يعبد الله وحده بالصلاة والصوم والدعاء والاستقادة به سبحانه والحديث جل وعلا وغير هذا من العبادة كلها لله وحده سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحنافة فعل العبد رجل أن كان وانثى على جميع العباد الرجال والنساء العرب والعجم الجن والإنس الملوك وغيرهم عليهم جميعا يعبدوا الله ويتقوه ويطيع عوامره صلاتهم وصومهم وغير ذلك وينتهوا عن نواهيه فلا يعصوه جل وعلا وعالهم يشكروا نعمه فيصلبها بطاعته ومن شكرها طاعتهم لله وتركهم عصيره هذا من شكر النعم نعمة الصحة نعمة الأمن نعمة المال نعمه الدرية نعمه التجاره الى غير هذا هذا الواجب على جميع الثقلين ان يعبدوا الله وحده بصلاتهم وصومهم ودعائهم وغير ذلك وان يتبروا من بعد ما سواه وان يشكروه بجميع في جميع انعامه يشكروه على جميع انعامه بطاعه الاوامر وترك النواهي والثناء عن الله يحمده سبحانه ويثني عليه بانه كريم بانه جواد بانه محسن ويطيعوا وامره وينتهي عن نواهيه ويقف عند حدوده ويسال إلى مراضيه ويبتعد عن معاصي هكذا المؤمن هكذا المؤمنة وهذا هو الواجب على الجميع وهذا هو الشكر الذي أمر الله به ووفق الله الجميع. اللهم أمين جزاكم الله خيرا